ان الله يحب المقتصدين انما يغناك الله هو من الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم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 فإن علمتموه لمؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن عنكم كن اذا اتيتمهن اجورهن ولا تنفقوا باصم الكوافر واسالوا ما انفقتم واليسالوا ما انفقوا لانكم حكم الله يحكم بينكم